سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ياَا أي وَهََّذينَ آمنوا لِمَ تَقولون ماَا لا تَفلون كَبُ مَقةً إِدَ اللهَّهِ أَنْ تَقولُ مَا لا تَفعللون إِ اللهَّهَا يحبُ الذيينَ يُوقاتِلونَ فيِي سَبيرِهِ صَى صَفكَأَهُ بُنْيان مَررسُوس. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم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 مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هذا سحر مبين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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ أَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ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 اسرائيل وكفر الطائفه فان يدن الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين